أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول هذا السائل أت... أديت عمرة متمتعا بها إلى الحج ثم رجعت إلى المدينة لأن... لأني أعمل بها عملا موسميا. فهل يجوز لي عند عودتي لآداء مناسك الحج أن أحرم بعمرة لأبي المتوفى يجوز لك ذلك يجوز لك أن تحرم بعمرة وتنويها لأبيك المتوفى وانت باق على تمتعك نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل بالنسبة للمتمتع الذي لم يجد الهدي متى يبدأ صيام الثلاثة أيام في حقه الثلاثة أيام في حقه تكون في الحج تكون في الحج إذا دخل في الحج وفي أعماله سواء كان متمتعا أو قارنا فانه ياتي بهذه الايام الثلاثه فلو صام مثلا السادس والسابع والثامن من ايام ذي الحجه وان لم يتمكن من ذلك رخص له في الصيام في ايام التشريق الثلاثه والسبعه الباقيه يصومها في بلده إذا رجع ولا يلزم ان تكون مجتمعه لو صام متفرقه فالامر في ذلك واسع. نعم. أحسن الله ليكم يقول هذا السائل أفيدون جزاكم الله خيرا عن الصلاة في الروضة الشريفة وأجرها وهل هو مسوغ للزحام والتدافع فيها جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال ما بين بيتي ومنبري بري روضة من رياض الجنة ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة فهذا ولا شك دليل واضح على فضل هذه البقعة وفضل هذا المكان قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وما أشار إليه السائل هل يكون هذا الفضل مسوغا للزحام الجواب لا إذا كان المكان ممترئا ولا أتمكن من الدخول إلى الروضة إلا بإذاء الناس ومدافعة الناس وحصول الاذى لهم فهذا ليس مطلوبا يعني الصلاة في الروضة سنة وإيذاء الناس محرم وإيذاء الناس محرم الصلاة في الروضة سنة لكن إيذاء الناس ومزاحمتهم وبعضهم يكون الرجل ساجد ويطع عليه هذا حرام هذا الفعل حرام منكر أو يسقط فوقه يسقط فوقه هذا هذا حرام إذا كان المكان ممتلئ يعني المكان طاقة الاستيعابية محددة إذا امتلى ما يمكن يدخل الإنسان إذا دخل معنا ذلك أنه سيؤذي الآخرين فالصلاة في الروضة سنة وإذا الناس حرام ولا تطلب السنة بارتكاب أمر محرم وإنما إذا كان الأمر فيه يسر وسهولة وبدون إيذاء للناس يفعل وإلا من لم يفعل ذلك رفقا بالناس وعدم إذاء لهم مأجور إن شاء الله على نيته الصالحة نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل هل يجوز للمتمتع أن يأتي بعمرة أخرى بعد إتمام حجه عن أمه المتوفاة الأصل في الاعتمار أن يكون عند دخول إلى مكة لا عن خروج منها الأصل في الاعتمار أن يكون عن دخول إلى مكة يأتي ملبيا مقبلا على مكة ليعتمر فإذا كان في داخل مكة وعنده فضل وقت يبقى ذاكرا وتاليا لكتاب الله ومصليا وإذا كان البيت ليس عليه زحام يطوف يتقرب إلى الله بالطواف ولا يخرج من مكة لا يخرج من مكة ليعتمر يبقى في مكة ويؤدي ما تيسر له من عبادات من ذكر وصلاة ودعاء و. طواف ونحو ذلك يبقى في مكة وإذا تيسر له مجيء إلى مكة مرة أخرى يجعلها لمن أراد أن يجعلها عنه نعم أحسن الله ليكم يسأل عن أفضل الأنساك ما هو أفضل الأنساك هو التمتع على خلاف بين أهل العلم فيما هو الأفضل في هذه الأنساك لكن في الأظهر من أقوال أهل العلم أو الأرجح من أقوال أهل العلم أن أفضلها التمتع لقول النبي عليه الصلاة والسلام لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سكت الهدي ولجعلتها عمرة ومن المعلوم أن المتمتع قد أتى بعمرة كاملة بجميع أعمالها ثم تحلل منها تحللا كاملا وبقي حلالا إلى يوم التروية ثم لبى بالحج وأتى بها بأعمال الحج كاملة بخلاف القارن فإنه أدخل أعمال العمرة في الحج بالنية أدخل أعمال العمرة في الحج بالنية والمفرد لم يأتي بالحج لم يأتي إلا بالحج وحده فالأظهر أن أفضل هذه الأنساك الثلاثة التمتع وكلها مشروعة كلها مشروعة نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل هل من العقوق من أتى إلى الحج رغم معارضة والده له بحجة أنه حج واعتمر من قبل فلماذا التنفل والتكرار إذا كان حج فرضه إذا كان قد أدى, حج فر قد أدى فرض الحج وايضا فرض العمره ووالده بحاجة إلى خدمته فإن خدمة أبويه واجب خدمة أبويه واجب والاتيان بالعمرة والحج نفل الحج مرة فما زاد فهو تطوع فلا يترك الواجب في مقابل تحصيل نفل فخدمة الوالدين كان بحاجة إلى خدمته ورعايته وخاصة إذا كبر بهما السن وأصبح بحاجة إليه فحقهما واجب ورعايتهما واجبه في حقه وأما الاتيان بالعمرة والحج إذا كان قد أدى الفرض فإنه نفل وليس بواجب فلا يترك الواجب في مقابل الاتيان بالنفل نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل إذا أذن الأذان أو أقيمت الصلاة وأنا في الطواف ماذا أصنع إذا أقيمت الصلاة وأنت تطوف تصلي وتكمل من حيث وقفت لا ترجع إلى الحجر من أوله أو إلى الصفة مثلا إذا كنت في السعي من أوله وإنما من المكان الذي انتهيت إليه تكمل طوافك وإذا كنت في السعي تكمل سعيك ولا حرج عليك نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل هل يجوز لي أن أنوب عن والدتي في رمي جمرة العقبة الكبرى إذا كانت والدتك كبيرة أو مريضة أو يسق عليها الرمي أو مسافة الجمرات بعيدة ويعني لا, لا تطيق المشي إلى الرمي إذا كانت بهذه الصفة ترمي عنها وتنوب عنها في الرمي وأما اذا كانت قادرة فإنها ترمي بنفسها نعم أحسن الله يقول هل يجوز الرمي بأقل من سبع جمرات كأن سقطت منه؟ جمرة واحدة. إذا سقطت منه يأخذ حصات يأخذ حصات أو يأخذ من من حوله حصات إذا كان مع أحد حوله حصاد زائد ويرمي لكن لا يرمي بأقل من سبع لا يرمي بأقل من سبع يرمى بسبع حصيات ولا يزاد على سبع يعني بعض الحجاج يزيد على السبع فالزيادة لا تجوز والنقصان أيضا لا يجوز بل يرمي بسبع حصيات ويستوثق من عددها في يده ويرميها واحدة واحدة مكبرا مع كل حصاه ويتأكد من ذلك يعني يتأكد الأمر آآ آآ الأمر آآ آآ يعني آآ الأمر واضح الأمر واضح يعني لو كان الإنسان في بيع وشراء والسلعة بسبع ريالات ما يعطي ثمان ريالات ولو كانت بسبع ريالات ما يعطي أيضا ست ريالات تجد دقيق ويضبطها من أحسن ما يكون فالعبادة أولى بالعناية والدقة والضبط يرمي سبع حصيات لا يزيد ولا ينقص لا يزيد ولا ينقص نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل ما القول الراجح في صلاة الوتر يوم مزدلفة من الترك ليلة مزدلفة لا تخص ليلة مزدلفة لا تخص بصلاة لا تخص بصلاة أما من كانت له صلاة أو ورد من الليل اعتاد أن يصلي يصلي ورده فيصلي ورده من الليل يعني إذا كان من عادة كل ليلة يصلي إحدى عشرة ركعة يصليها ما يقال أن ليلة مزدلفة لا صلاة فيها يصلي ورده من الليل يصلي لكن لا تخص بصلاة معينة يعني لا تخص ليلة مزدلفة لكونها تلك الليلة بصلاة معينة أما من كان لو ورد يصلي ورده المعتاد نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توجهنا ورفعنا أيدينا، وكنا غير مستقبل القبلة، فأنكر علينا ذلك. فهل هذا صحيح؟ ما أعد السؤال؟ يقول زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك رفعنا ايدينا وتوجهنا إلى غير القبلة، فأنكر علينا ذلك. فهل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ يعني فعلك أو الإنكار عليك؟ إشارة هنا الآن تحتمل هذا وذاك. وعلى كل حال يعني السنة والهدي الذي أيضا هو ماثور عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في زيارة القبور أن يزور القبر ليسلم أن يزور القبر ويسلم مثل ما جاء في الحديث قال عليه قالوا ماذا نقول إذا زرنا القبور قال تقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم الحافية لاحظوا يا اخوان, لاحظوا يا أخوان. الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام وكلنا نعلم أنه ناصح أمين صلوات الله وسلامه عليه قالوا يا رسول الله إذا أتينا القبور ماذا نقول وهو ناصح أمين ما قال لهم يقرأوا الفاتحة الآن كثير من الناس إذا ذهبوا القبور قالوا يلا نقرأ الفاتحة النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله ماذا نقول ما قالهم لهم يقرأوا الفاتح فلو كان هذا العمل مشروعا مندوبا إليه مرغبا في فعله لكان لما سالوه قالوا ماذا نقول كان يقرأوا الفاتح لكن قال لهم عليه الصلاة والسلام لما قالوا ماذا نقول قالوا تقولونا السلام عليكم على الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية وفيما يتعلق بخصوص قبره عليه الصلاة والسلام وقبري صاحبي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أرضاهما عن الصحابة أجمعين فالمشروع أن يقف الإنسان وأمامه القبر وخلفه القبلة ويسلم ابن عمر رضي الله عنهما كان يأتي ويجعل القبر أمامه والقبلة خلفه ويقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه وينصرف ولا يشرع المكث والوقوف الطويل وتحري الدعاء وتخصيص المكان بتحري الدعاء كل ذلك لا يسرع ليس هناك من نصوص الشرع ما يدل على ذلكم والخير كل الخير في لزوم ما جاء وصح عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه نعم أحسن الله ليكم يقول السائل قوله ويقطع التلبية عند جمرة العقبة هل يكون هذا عند البدء بالرمي أو بعد إتمام الرمي؟ يكون عند الوصول للمرمى إذا وصل إلى الجمرة وراد أن يشرع في الرمي يتوقف يتوقف عن الرمي وينتهي حين يتوقف عن التكبير يتوقف عن التلبية يتوقف عن التلبية ويبدأ بالتكبير. يبدأ بالتكبير مع كل حصات يرميها نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل هل يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام منا والنزول إلى مكة بعد الفراغ من رمي الجمرات نعم يجوز ذلك لكن الأولى ولا سيما إذا كان الإنسان قويا وصحيحا ونشيطا الأولى أن يبادر أن يبادر ويأتي طواف الإفاظة في يوم النحر إن تمكن أو في ليلة الليلة الأولى من اليال التشريق أو في يوم التشريق الأول يبادر يبادر ما استطاع إلى ذلك سبيلا وإن لم يتمكن لا حرج في تأخير طواف الإفاظة نعم أحسن الله ليكم يقول السائل يعتقد كثير من الناس أنه حين الرمي يرجم الشيطان فهل هذا صحيح؟ الرمي الرمي هو رمي, رمي الجمرات، رمي الجمرات وإلقاء للحصيات في المرمى اقتداءا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وجاء في أصل قصة الرمي أن الشيطان عرض لإبراهيم عليه السلام في هذه المواضع الثلاث وفي كل مرمة في كل مرمة مرة يرمي بحصيات، لكن الذي يرمى الذي يرمى هو المرمى ولهذا يشتغل الإنسان حال الرمي بذكر الله سبحانه وتعالى بينما إذا ظن أنه يرمي الشيطان في تلك الساعة بنفسه يشتغل بأمور أخرى غير مشروعة ولهذا بعض الناس سمع بدلا ان يقول الله أكبر عند كل حصات الله أكبر عند كل حصات سمع بعضهم يا يشتم أو يلعن إبليس مع كل حصات ويقول أنت الذي فعلت كذا وأنت الذي فعلت كذا ويرمي هذا كله لا أصل له هذا كله لا أصل له يعني بعضهم سمع ويرمي الحصى يرمي ويلعن إبليس ويقول أنت الذي فرقت بيني وبين زوجتي وأنت الذي فعلت ويرمي ويعدد أمورا من هذا القبيل هذا كله لا أصل له هذا كله لا أصل له وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهرت المشروع السكينة والطمانينة والوقار والتكبير مع كل حصاد كما فعل عليه الصلاة والسلام نعم. أحسن الله عليكم يقول هذا السائل لي والد كفيف ولا يقدر على المشي لوحده هل أستطيع أن أود عليه فريضة الحج الكفيف يختلف قد يكون قادر بدنيا قد يكون قادر بدنيا وقد يكون ليس قادرا بدنيا فإذا كان قادرا بدنيا على أداء المناسك يلزموا أن يأتي بنفسه ولا ينوب عنه أحد دام قادرا بدنيا لأن الذي يناب عنه في الحج الذي يناب عنه في الحج من لا يكون قادرا بدنيا الهرم أو المريض المرض الذي لا يرجى برؤه وكذلك الميت هؤلاء الذين يناب عنهم في الحج أما من كان عنده قدرة بدنية استطاع على الركوع والسفر فلا يناب عنه لا يناب عنه حتى وإن كان كثيفا نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل في مسجدنا إمام يقرأ آية الكرسي وراء دبر كل صلاة جهرى فهل فعله صحيح؟ جاء في الحديث حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت قال ابن القيم رحمه الله سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ما تركت قراءتها دبر كل صلاة منذ سمعت هذا الحديث ما ما تركت قراءتها دبر كل كل منذ سمعته هذا الحديث فقراءة آية الكرسي دبر كل صلاة هذا مشروع لكن قراءتها جهرا هذا لا يشرح ولا دليل على فعله فقراءة الإمام للصلاه دبر كل صلاة هذا مشروع لكن كونه يجهر بها هذا لا دليل عليه في هدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه نعم أحسن الله إليكم يقول هذا السائل إذا لم يتيسر لي جمع الحصاب في أيام التشريق فهل يجوز لي أن, أجمع أن أجمعها كلها من مزدلفة كونها جبال الذي ينبغي أن تفعله هو السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام التقط سبع حصيات وبقية الحصاب متيسر جمعهم منها متيسر جمعهم منها ولو أن إنسانا جمع كل الحصى من مزدلفة لا يقال أن هذا لا, يجزئ أو لا يجوز لكنه فعل خلاف الذي نقل عن نبينا صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم يوم النحر لم يلتقط له بأمره إلا سبع حصيات لم يلتقط له إلا سبع حصيات فالأولى أن يقيد المسلم نفسه بالسنة في كل فعل قدر استطاعته قدر استطاعته ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلم أن يرزقنا جميعا الإخلاصة في الأقوال والأعمال وأن يوفقنا جميعا لاتباع سنة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام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 وازواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا واجعلنا مباركين أينما كنا اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين واكتب الصحة والسلامة والعافية والغنيمة